وليس بمخلوق فيبيد لقد حدثت مساله القران في اخر القرن الثاني وما بعده واتسعت هذه المساله وحصل فيها كلام طويل وسبب ذلك أن المعتدلة ينكرون أن الله تعالى يتكلم عندهم أن الكلام لا يحصل إلا من الفم والنفس واللهوات واللسان والشفتين ومثل هذا لا يجوز على الله تعالى هكذا يدعون ولما أورد عليهم القرآن فكروا ولم يجدوا إلا أن يقولوا إنه مخلوق كيف خلق يقولون أخلق كما خلقت السماوات والأرض أخلق كما خلق البشر الخلق الخلق الله تعالى والله كل لشيء ولما قالوا هذه المقالة انخدع بهم كثير ثم إنهم تغلبوا على أحد الملوك على الخليفة المامون العباسي ولما تغلبوا عليه و يقرب منه عند ذلك زينوا له أن يمتحن الناس وأن يلزمهم بهذه العقيدة أن يقولوا إن القرآن مخلوق وأن من لم يقل بذلك فإنه كافر لأنه يشبه الخالق بالمخلوق ويدعي أن الله يتكلم بالحروف أو بالأصوات ونحو ذلك هذه كانت أقيدتهم لما اتمكنت هذه العقيده امتحنوا العلماء وأرجموهم ومن قال ان القرآن ليس كأليس بمخلوق أبل هو كلام الله ألقي العذاب وقد قتل بعضهم حيث يتمسك بما هم عليه أن القرآن كلام الله ثم وصل الامتحان إلى الإمام أحمد بن هنبل وإلى زملائه فهو أول من أو من أول من امتحين يحيى بن مائين وهو من العلماء الأجلة ذكروا أنه وافقهم وهو مكره يقول اني وافقتهم وأنا على عقيدتي ولما وافقهم أناقم عليه الإمام أحمد اشتهر أن الإمام أحمد رحمه الله اعتمسك بما هو عليه ثم أمر المأمون بإقدامه عليه ادعى الله ألا يراه اشتجيبت دعوته فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد مع أنه في العراق ولكن اعتفاه الله وتولى بعده اخوه المعتصم وهو الذي امتحن العلماء لما استولى عليه اولئك المبتدعه زينوا له امتحان العلماء فامتحن الامام احمد امتحانا شديدا وجلد جلدا عظيما حتى انه يقول للجلاد ويحكى اضرب يعني بقوه حتى تمزق جلد احمد رحمه الله وكاد ان يموت من شده الضرب ثم أدخلوه في سجن لهم ثم انه كان زاهدا في أموال الحكومات ولا يأكل منها شيئا. كان له غلة من أجرة بيت أو نحوه موقوف عليه ما كان يأكل منه. أتيه ولده بأرض فتنه في السجن. بقي في السجن أكثر من سنتين أو ثلاثة سنين ثم أعيد بعد ذلك ولكنه أصر استمرت الفتنة والمهنة في عهد المعتصم كما أنها عرض في عهد المأمون استخلف بعد المعصى المعتصم ولده الواثق وخفف المهنة وسبب ذلك أنه جاءه أو حضر عالم من العلماء أحضروه إلى المتصب أن يكرر بأن القرآن مخلوق وكان عنده ابن أبي دؤاد الذي زين المحنه للخلفاء الخلفاء فقال ذلك العالم اجعه يناظرني فإني سأخسم أتخسم أبا عبد الله ابن عبي دعات العالم الجليل قال أخسم لما أحضر قال له رايتك هذه المقالة التي قلت بها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلموها فقال أبو علموها فقال هل دعوا إليها أو لم يدعوا إليها قال ما دعوا إليها أفلا يسعوا وسعهم لا تدعو إليها كن على أكيدتك واترك الناس على ما هم عليه ولا تدعو إلى هذه الأكيدة اسكت كما سكت أولئك الخلفاء ألا يسعوا كما يسعهم ثم قال اني اقول إنهم ما علموها أجهلوها فقال ايجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده شيئا وتعلمه انت يا لكعب لكعب فانقطع ذلك الخصم ذكر هذه القصه ابن قدامى في اول لمعه الاعتقاد فهكذا ذكروا ان الخليفه الواثق ولو كان على تلك العقيدة ولكنه خفف من الامتحان خفف من العذاب أبقي بَعْدَهُ استخلف بعده ولده المتوكل ولما استخلف أبطل المهنة وَنَصَرَ ونصر وَ أبعد أهل البدعه أرحمه الله وظهرت سنة الله تعالى التي هي اعتقاد أن القرآن كلام الله أهل إمام أحمد لما نظره أولئك المبتدئة أخذوا يريدون عليه الله تعالى خالق كل شيء خلت القرآن شيء فقال القران كلام الله وكلام الله من صفاته وصفاته لا تدخل في المخلوقات هل نقول ان يد الله مخلوقه او وجهه او نفسه فقالوا لا وكال كذلك القران ليس بمخلوق والمراد بقوله الله خالق كل شيء المخلوقات التي خلقها بمشيئته استدلوا عليه أبي قوله تعالى في اول سوره الزخرف إن أجعلناه قرانا عربيا وقالوا أجعل بمعنى خلق أفتكون داخلا فيها أنه مخلوق هكذا قالوا فبين أن الجعل ليس بمعنى الخلق إنما الجعل بمعنى التصيير وأورد عليهم أدلة قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا هل نقول إنهم خلقوا الملائكة جعلوهم بما فيروهم واعتقدوهم كذلك قولوا جعل لله من عباده جزءا هل المعنى انهم خلقوا ذلك الجزء او الله تعالى هو الذي خلقه واورد ايات تبطل هذه الشبهه استدل عليهم بالايات الصريحه التي فيها أن الله تعالى متكلم وأن القرآن كلام الله في سورة البقره قول الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ما هو الذي يسمعونه هو القرآن سماه كلام الله في سورة التوبة وان احد نعمه شيئا استجاره فاجره حتى يسمع كلام الله ما الذي يسمع هو هذا القران يسمع كلام الله يعني هذا القران ذكر انه كلام الله صريح في انه كلام الله كذلك في سوره الفتح قول الله تعالى سيقول لك المخلفون من العراب سيقول لك المخلفون لما ذكر أنهم مخلفون سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانب لتأخذوها ذرنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني أن يبدل كلام الله بكونه لن تتبعونا يعني لما اعتخله قال الله قل لن تتبعونا كذلك قلت من قبل فاسمناه كلام الله أليس هذا دليل على أن القرآن كلام الله هذه أدلة صريحة في أن القرآن كلام الله كذلك أدلة الكلمات كثيرة في سورة الأنعام وتمت كلمه ربك صدقا وعادلا أضاف إلى الله تعالى هذه الصبع وكذلك في آخر سورة هود وتمت كلمه ربك املان جهنم يعني حكم بذلك انه سوف يملئ جهنم وجاءت الكلمات ايضا مجموعه قال الله تعالى قل لو كان البحر ميدادا لكلمات ربي ذكر انها كلمات ربي وقال الله تعالى ولو أنما ما في شجره شجرة والبحر يمده يمدهم بعده سبت أفرمان في ذات كلمات الله أضاف إلى الله تعالى كلمات أليس ذلك دليل على أن الله متكلم وان له كلام ومنه هذا القرآن ومنه جميع الكتب الذي أنزلها الذي أنزل على موسى التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله والصحوه إبراهيم كلام الله لأنها كلها منزلة من الله هذه أدلة على أن الله تعالى متكلم كذلك ألفاظ القول يتكرر في القرآن قال الله هذا يوم انفع الصادقين صدقهم قال الله اني منزلها عليكم ما معنى قال هل يكون قول الا بكلام قال الله هل يقال خلق الله من يقول هذا تناقص لله ورد ايضا بلفق الفئ المضارع والله يقول الحق عليك ذلك دليل على أن الله تعالى يقول قال ويقول هل يكون القول إلا بكلام أكذلك أيضا ايات النداء قال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى قوله وناداهما ربهما النداء هل يكون الا بكلام المنادي هو الذي يتكلموه بعيد يقول بعض الشعراء وداء يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقلت ادعو اخرى وارفع الصوت جهره لعلها بالمغوار منك قريب فذكر انه نادى وانه دعا وانه يرفع الصوت الله تعالى ذكر انه ينادي ايه تندى في القران ثمان في سوره الرعد وناداهما ربهما وفي سوره, سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى وفي سورة النازعات هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه وفي سورة إطاها وناديناه من جانب الطول الأيمان وقربناه نجيا وفي سورة القصص ثلاث مواضع أو أربع, أو أربع فقوله تعالوا ما كنت بجانب الطول إذ نادائنا فقوله هو يوم يناديهم فيقول في ماذا عجبتم وقوله هو يوم يناديهم فيقول في في ماذا عجبتم المرسلين أربعا هو أرضي في هذه السورة النداء هل يكونوا إلا بكلام أدليل على أن الله تعالى متكلم وأنه يتكلم إذا شاء هذا قول أهل السنة أما الأشعرية فكأنهم يمهون أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت ولذلك دائما يقولون إن الكرآن ليس هو عين كلام الله وإنما هو عبارة أو ترجمة أو حكاية عن كلام الله وأن الحروف هذه من كلام محمد يعني هو الذي رصفها وهو الذي قالها أو من كلام جبريل عليه السلام ويستدلون بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون إلى والجواب أن المراد قول رسول يعني إبلاغ الرسول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين يقولون أن المراد أن الكلام هو ما يقوم بالقلب وأما اللسان فلا يقوم به الكلام ولا يسمى كلامه وأكثر ما يستدلون به بيت ينسبونه إلى الأخطل وقوله وَقَوْلُهُ الكلام لفي الفؤاد وإننا أجعل اللسان على الفؤاد جليلا هكذا يعتمدون على هذا البيت ويقولون إنه من شعر الأخطل والأخطل شاعر عربي هكذا يقولون أناكشهم العلماء أبي الله التي لشيخ الإسلام يقول كم حلم أن باب الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل أما وجدتم تستدلون به إلا كل الأخطل ويقول ابن في أفنونية ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني أما استدلوا إلا بهذا البيت الذي يدعونه فاتشوا عنه في ديوان الأخطل فلم يوجد فيه ادلل على انه مختلق انهم اختلقوه لاجل ان يستدلوا به على ان القران عباره وان العثوم كلام الله لانه ترجمه وان الله تعالى لم يتكلم به بهذه الحروف فيرد يرد عليهم اهل السنه ويقولون أن نقول إنه كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف ونقول إنه ليس مخلوق أبل تكلم الله تعالى به حقيقة وسمعه منه الملك وكتبه الكلام ونزل به الروح الأمين على قلب النبي الكريم فهذه كلها أدلة تبطل قول هؤلاء وهؤلاء لما أن الأشعرية وافق المعتزله على أن الكلام لا يجوز على الله أن الله لا يجوز أن يتكلم بهذه الحروف وافقوا على أنه كلام الله وقالوا إن كلام, إن كلام الله هو المعنى ليس الحروف ما هو إذا تل القرآن قالوا عبارة القرآن عبارة أو حكاية أو ترجمة عن كلام الله الله عنده لا يتكلم ولا يسمع كلامه أليس قد نادى موسى هل النداء إلا بكلام أليس ينادي عباده ويوم يناديهم بيقول عين شركائي ويوم يناديهم بيقول مباعج ابتم هل النداء إلا بكلام مسموع هذا التناقض ولما اشتهر أهل السنة بهذه به هذه المقالة وخالفهم هؤلاء العشائر وانكروا هذه المقالة عند ذلك أنكم عليهم أعلم أن الإمام أحمد امتحن لأجل ذلك. في اوائل القرن الثاني الثالث الـ الـ الامام البربهاري امتحن ايضا وطرد وارتحن لأن اهل زمانه كلهم كانوا على المعتقد الاشعري وهو متمسك من اقوال اهل السنه فلقي اهلا كثيرا بعد ذلك العلماء الاخرون كانهم لم يستطيعوا ان يردوا على اولئك لكثرتهم حتى سئل بعضهم ما تقول في القران قال اياي تعني قال نعم قال مخلوق يعني يريد نفسه ثم سئل ايضا بعضهم فقال اشار بيده القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه الأربعة كلها مخلوقة يريد أصابع ألي من أباهم ألي من العذاب ألي أنهم أنكروا هذا كله أنكروا أن يكون الله متكلم ويتكلم حمي مكتب يا ابي الامام احمد عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال اعوذ بكلمات الله التامه امسى dimeخلك لم يضره شيء حتى يرحل ثم قال هل يجوز الاعتاده من مخلوق الى قلت من القران مخلوق فالرسول يقول اعوذ بكلمات الله لا يجد أن يستعاد بمخلوق لم يجد لهذا جوابا. ذكر أيضا أنه أحضر ركيل ماذا رأيت فقال رأيت رؤيا رأيت أني كنت لأجل أن أصلي في الليل فقرأت في, في الركعة الأولى الفاتحة وقل أعوذ برب الفلق ولما قمت لأقرأ في الثانية سورة قل أعوذ برب الناس ما قدرت ولم أقدر على أن أكل ولا كلمة رفعت رأسي وإذا القرآن فوقي ميت فكأنهم تعجبوا القرآن يموت قال أنتم تقولون إن القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت فقالوا منا أحمد صحيح أن كل مخلوق يموت وأن الله تعالى أخبر بكوني كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان دل ذلك على أن القرآن كلام الله ثم لما اشتهر الإمام أبو, أبو, أبو العباس بن سيمية أنه على هذه العقيدة استقدمه أهل مصر وكان في علماء مشهورون فلما قدم عليهم أحضره عند رأي قاضي قضاة أعمى المخلوف وانتصب خصما له واحد شافعي يقول يقولون له ابن عدوان فقال ادعي على ابن تيمية أنه يقول ان الله ذوق العرش بذاته وانه يقول ان الله يتكلم بحرف وصوت يتكلم بحرف وصوت ينكرون ذلك يعني ان هذا بدعه ادعاه ان الله يتكلم بحرف وصوت ان هذا من المنكر الامام ابن يقول ذلك ويقولها للسنة أن الله تعالى يتكلم بحرف صوت ومن على لذلك ما ذكر في الحديث أن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبائك وسديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من بريتك باثا إلى النوم اي ينادي بصوت وذكر ان الصوت يسمعه كل شيء يسمعه الكريم والبعيد ادل ذلك على ان الله تعالى متكلم ويتكلم ان كلامه مسموع وفي يوم القيامه يكلم عباده ويناديهم ويحاسبهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يذني أبدا ويناجيه والمناجعة الكلام الخفي ويقول له اذكر كذا اتذكر كذا وكذا لبعض غدراته ذلك دليل على أنه يكلمه بكلام مسبوع وبكلام أم حروف او نحو ذلك فكيف يقال ان هذا ان الله تعالى لا يتكلم بالحرف ولا الصوت ولا يسمع له صوت يعني ان ذلك تنقص نفي الكلام نقيصه الذين قالوا انه لا يتكلم قيل لهم الذي لا يتكلم عليك يوصف بانه اخرس الانسان الذي لا ينطق يسمى اخرس اتصفون الله تعالى بذلك فيقولون انما يوصف اذا كان قابلا فأما اذا لم يكن قابلا فلا يوصف فيقولون الجدار لا يقال له ناطق ولا اخرس لأنه غير قابل، فنقول لهم الله تعالى قادر على أن اعتنطق هذه الجمادات وعلى أن يكون فيها حياة حسية وقد أخبر بأنها تسبح قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن وإن فِيهِنَّ فيهم من شيء إلا يسبح بهنده هل يتبارك دليل على أنه أخبر بأن الجمادات تتكلم وتسبح وإن كنا لا نفقه تسبيحا ولكن لا تفقهنا تسبيحهم ولما خلق قالت يا طوعنا كرهن قالت ها أتينا طائعين اتكلم في كلام وإن لم يكن لها هذه الالهوات والأدوات فنقول نقول إن الله تعالى يتكلم ولا نقول إنه يحتاج إلى الأدوات التي نحتاج إليها. يتكلم كما شاء ويسمع كلامه من يشاء في حديث الوحي يقول صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله أن يحيي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفه او جديدة شديده خوفا من الله تعالى فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخر لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بما يشاء فيمر على الملائكه فيقول ماذا قال ربنا فيقول قال الحق وهو العلي الكبير هذا مذكور في قوله تعالى حتى إذا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربنا قال الحق وهو العلي الكبير فيأخبروا بأن أن الله يكلم جبريل وسموا هذا كول ماذا قال ربنا هذا عظا جلالة واضحة على أن الله تعالى يتكلم ويقول كما يشاء بما يليق به ولا نقول إن القرآن مخلوق بل نقول إنه كلام الله منه بدأ وإله يعود ذكرت هذه الإبارة رسالة عيصر شيخ الاسلام الواسطية ولما ذكرها ناكشوه ما معنى منه بدأ وإله يعود قال نعتقد أنه تكلم به وأنه بدأ منه وأنه كلامه وأنه يعود إليه في آخر الدنيا إذا لم يعمل به رفع القرآن حيث لم يعمل به فلا يبقى منه شيء لا في الصدور ولا في المصاحف بل يرفع عندما ترتد أو تكفر الامه كلها في اخر الزمان يرفع القران من الصدور ومن السطور هكذا أه ثم أه لما قال رحمه الله انه لما قال, قال انه, إنه لقول رسول كريم قال انه قول الله وتبليغ الرسول ولا يضاف إلى إلا إلى من قاله لا إلى من بلغه وكان في عبارته في عبارته إن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا ولأجي ذلك القرآن مهما تلي ومهما قري لم يخرج عن كونه كلام الله وإذا سمعنا القاري أنقول القول قول الباري والصوت صوت القاري تسمعون في الإذاعة عندما يقال القرآن الكريم بصوت القاري فلاك لانه الذي صوت به وسجل وإذا علمنا بانه كلام الله يعني نقول لا يلزم اذا اثبتنا أنه كلام الله ان يكون بحاجة إلى لسان وإلى هوات وشفتين ذلك فان الله قد أنطق غيرها قال الله تعالى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هل الجلود لها لسان تتكلم يوم تشهد عليهم أفزنتهم ايديهم وأرجلهم هل لها لسان هل تحتاج الى ذلك ينطق الله تعالى كيف يشاء ويسمع كلامها جل ذلك على انه لا يلزم من اثبات الكلام ان يكون هناك لسان ولهوات وشبهتان هو نحو ذلك سمعت مثالا يذكره بعض المشايخ يقول جاء رجل الى من البوادي وقال اني سمعت الحديد يتكلم سمع الراديو يتكلم سمع التلفاز يتكلم سمع المسجل يتكلم فنقل اليهم الحديد يتكلم فعند ذلك صدقوه وقالوا على هذا لا بد أن الحديد الذي يتكلم لا بد أن له لسان لا يصل كلاما إلا بلسان لا بد أن له لسان وله شفتان وله لهوات وله أسنان قالوا لماذا أخبرتهم بهذا حتى يتقول ذلك فقال لا أستطيع أن أبين لهم لأن هذا قد لا يفهمونه لو بينت لهم أن هذا بواسطة الإذاعات التي تبث الكلام بالصوت تسجله ثم تبثه وترسله إلى المذيع المذي المذي ونحوه ثم ينقله نقول هل المسجل هذا هل له لسان أو له شبتان ينطق بما سجل فيه دليل على أن الله تعالى يتكلم ولا حاجة إلى أن نشبه كلامه بكلام المخلوقين بل يتكلم كما يشاء وقع ايضا خلاف في أهد العلماء في القول اللفل هل اللفل بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق فوقع ان الإمام البخاري رحمه الله أجازم بأن لفله مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق يريد حركات لساني وحركات جبهتي وحركات لهواتي ونفسي هذه مخلوقه كما أن حركات بيدي مخلوقه الله تعالى الذي خلقني وأحرك مني هذه الحركات ولما قال هذه المقالة أنكر عليه أباب أهل بلده ومن جملتهم عالم يقال له محمد بيهي الزهلي أشدد في الإنكار عليه وبدعه وذلك لأنه قد نكر عن الإمام أحمد أنه نهى أن يقال لفظي بالقران مخلوق لماذا يقول قد يتجردون ويتجرؤون ويريدون باللفظ الملفوف. يعني ما أتلفظ به فلهذا، أمنع وكان لا نقول لفظ بالقرآن مخلوق ماذا نقول نقول القرآن كلام الله حيثما تلي وحيثما كتب وحيثما حفظ ولا نقول هل اضري بالقران مخلوق ولا نظري بالقرآن غير مخلوق كما أننا لا نقول الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق نقول العبد وافعاله وحركاته كلها مخلوقه والرب تعالى وكلامه وسائر صفاته ليست ليس شيء منها مخلوق هكذا فعلى هذا نعتقد هذه الأكيدة أن القرآن كلام الله ولا أن كلام هؤلاء إلى المعتزلة الذين يقولون إنه مخلوق ولا الأشائرة الذين يقولون إنه حكاية عبارة ولو أكثرت شبهاتهم فإنهم قد يريدون شبهات في كتبهم ونحو ذلك الزمخشري عالم لغوي فصيح وله وهو معتزلي لما صنف كتابه هذا المطبوع الذي سماه الكشاف اعتدأه بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن فقال له بعض تلاميذه إنك بذلك تنفر الناس عن أن يقرؤوه أو يقرؤ فيه الكتاب فيه بلاغة وفيه قوة اسلوب التفسير ولكن فيه الاعتزال يدخله ادخالا خفية من حيث لا يشعرنا ذلك لقوة بلاغته ولذلك يتاول آيات الصفات ويحبذ الآيات التي تدل على معتقده ثم رد علي أحد الاشاعره وتم رده الانتصاف من الكشاف الشاف ولكن الذي رد عليه اشعري يوافق على على تسويل الصفات على تسويل آيات الاستواء ايات المحبة آيات اليد هو ذلك وإنما يناقشه بالأفعال في باب الأفعال التي يدعي أنها خلق العباد وعشة خلق الله وما أشبه ذلك فهو من جملة المعتزلة وكذلك أحد النهويين الذي يقال له الحسين البصري من المعتزلة أيضا من الغلاة فيهم فإذا عرفنا أن القرآن كلام الله فاننا نعتقد ذلك ونؤمن بأن الله تعالى متكلم ويتكلم اذا شاء ونقول ان كلام الله قديم النوع متجدد الاحد قديم النوع يعني ليس لاوله بدايه وليس لاخره نهايه وأنه لا يزال يتكلم إذا شاء وأن كلامه لا يفنى ولا يبيد ولا يشبه كلام العبيد هذا معتقدنا ومعتقد أهل السنة ولا عبرة بمن خالفهم وقد كثرت الأقوال أقوال والفرق في القرآن وفي كلام الله ذكر بعضهم كأشارها الطحوية عدة أقوال تتعلق بالقرآن وكذلك أقال في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة رسائل طبعت في المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى رسائل يحقق فيها أن القرآن كلام الله ويناقش. الذين يدعون أنه مخلوق أو أنه إبارة أو أنه هكاية أو ما أشبه ذلك وللمتقدمين ايضا نقول يذكرنا بمؤلغاتهم تبطل قول من يدعي أنه مخلوق وأنه ليس كلام الله والله تعالى أهلا الله عليكم مبارك فيكم يقول السائل هل يصح القسم بالقرآن خالوا يجوز لأنه كلام الله فيقول هو كلام الله أهله بكلام الله أو يقول هو القرآن ولا يجوز الحلف بالمصحف لأن المصحف فيه شيء من المخلوق ولهابا يقول الكهطاني في أنونيته ومدادنا والرق مخلوقان يعني أن المداد مخلوق وكذلك الرق الذي هو الورق وأما الكلام المكتوب فانه كلام الله يقول غفر الله لكم نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الكتب في الرد على الصوفيه ذكرت كتاب ابن الجوزي تلبيس ابليس فانه فيه مناقشه شبهات الصوفيه ونحوهم وذكروا احالاتهم وهناك ايضا كتاب فعلفه عبد الرحمن الوكيل المصري سماه الصوفيات ورد عليه عهدهم بكتاب سماه الزياد الصافنات فالرد على صوفيات ثم انه غير اسمه وسماه هذه هي الصوفية فيها بيانه ومناقشة عقائدهم وهذه عدة اسئله يسألون غفر الله لكم عن جماعة التبليغ هل هم من الصوفية نرجو التفصيل ليسوا من الصوفية لأن الصوفية هم أهل العبادات الخفيه أو السرية أو الكلبية أو كذلك أهل الوحدة والحلول او اهل الخلوات والرموز ومضات ونهو ذلك جماعه التبليغ جماعة من الاخوان سموا انفسهم الاحباب أو يسمي بعضهم بعضا الاحباب ولا نعرف منهم الا خيرا طريقتهم انهم يستصحبون هذا وهذا وهذا ويقولون اذهب معنا شهرا أو نصف شهر أو اسبوعا فإذا ذهب معهم يأخذوا يتكلمون في المواعظ تصل المواعظ إلى كل مواعظهم يتأثر الذين يصحبونهم يرجعون تائبين حتى ذكر أن تاجرا من التجار المشاهير في جدة من المترفين صاحبهم ولما صاحبهم اعتلد بصحبتهم وباقي مدة غاب عن اعتجارته وعن بلده أنه سنتين حتى أنه لما جاء أنكروه وأراد الوكلاء الذين فيه أن يطردوه لانه رب لحيته جته ولانه لبس لباس المتاج وغير ما كان عليه فالحاصل انهم يؤثرون في من صاحبه هل هناك فرق بين الذين عندنا في المملكة وفي قطر وبين الذين في باكستان وفي الهند؟ الذين في المملكة معروفون أنهم كرأوا العلم وكرأوا التوحيد وكذلك الذين في قطر وفي الكويت معروفون أنهم من أهل العقيدة ومن أهل العلم بالشريعة يخرجون إلى بعض الدول ويؤثرون بإذن الله قد يخرجون إلى اليمن أو إلى مصر او الى البلاد الافريقيه الى السودان والى اريتريا وأنه من تلك البلاد والى وراءها وينفعون باذن الله اما أصل الصوفية أصل الدعوه فانه نشا في الهند والذين انشئوه من الصوفية الرئيس الذي قال له محمد الياس لما انه انشا هذه الفكره صار معه بقايا الصوفيه وصار معه ايضا جهل في تعظيم الاموات و التعبد عند القبور فهو وأتباعه الذين على هذه العقيده ليسوا من اهل السنه يمكن أن بعضهم أخيرا تأثر تأثروا بصحبة الأخيار وبتراعة القرآن والكتب يقول السائل غفر الله لكم سمع هذه العبارة يقول إن كل صفة كمال في العبد فالله تعالى أولى بها هذه عبارة صحيحة صحيحة لكن أن أتبع ما هو الوارد أن اقول صفة العلم صفة كمال هي اشرف بها الانسان صفه القدره افضل من صفه العجز صفه المهبة صفه الكمال صفه المشيئه والاراده وكذلك صفه السمع وصفه البصر وصفه الكلام فكل هذه الصفات اعتاب يثبت لله تعالى وما لم يرد الا نكمله الا نثبته ومن ذلك انهم كما ذكرنا يتمدحون بالعشق وهذا ايضا لا يجوز في حق الله تعالى ان العشاق قد يموتون بسبب العشق حتى قال بعضهم قبل الله بالقتل قصاص دمائهم ولكن دماؤ العاشقين جبار يعني هدر فكيف نثبت هذه لله أحسن الله عليكم يقول السائل سمحت الشيخ في قوله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وفي قوله جل وعلا يا إبراهيم أعرض عن هذا هل هذه من آيات النداء إلى شك أنها من كلام الله ان الله تعالى نادى موسى اصرح بهذه كلماته ونادعنا من جانب الطور الايمن قوله تعالى يا موسى اني انا الله رب العالمين هذا نداء يا موسى يا ابراهيم اعرض هذا هذا نداء من الله السائله تقول هل يجوز للحائض ان تجلس في المسجد حتى تتابع الدروس وتخشى أن تفوتها. الواحد الأحاديث نهي الحائض والجنوب عن المسجد، وراء له في الجنوب لاجل أن يتطهر سريعا الحائض لا تقدر أن تتطهر ولكن أجعل في هذه الحفائض التي تحفظ بها نفسها فإذا تهفضت وأمنت أن ينزل منها دمان أن يلوث المسجد ففي هذه الحال نقول إذا كانت محتاجة إلى متابعة درس أو محاضرة فلعل ذلك جائز من يقول السيد غفر الله لكم المأمون هل هو معتزلي المأمون لا شك أنه تأثر تأثر بأكيدة المعتزلة وكذلك أخوه المعتصم وكذلك أيضا ابنه الواثق إلا أنه خفف يقول السائل غفر الله لكم أرجو أن تبينوا لنا الطريقة المناسبة لطالب العلم في دعوة علماء الصوفية نقول دعوتهم بالقرآن القرآن واضحا في رد ما هم عليه نطالبهم ما الدليل على هذه الرموزات ما الدليل على هذه الجمعيات ما الدليل على هذه الخصوصيات التي تدعونها هذا القرآن ليس به شيء من ذلك كذلك أن نقول لهم الصحابه الذين هم أفضل الخلق هل عملوها مثل هذه الأعمال التي أنتم تعملونها أن نقول إنهم ما عملوا شيئا أما عملوا شيئا من ذلك ما عملوا هذه الاعتزالات ولا هذه الجمعيات ولا هذا الجمعية ولا هذا الاستخضار ونحو ذلك فشيء لم يوجد في القران ولا في السنه انه بدعه احسن الله إليكم وبارك فيكم وصلى الله, الله على وعلى محمد, الله محمد الله وعلى اله وصحبه اجمعين